إيمان ومن لن يتب فاولئك هم الظالمون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 بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم أيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قاف والقرآن المجيد بل أن جاءهم منذرون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 حَسْبَنَا أَن نَّظُرَ السماء السَّمَاءِ فَوْقَهُم كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا من فروج فُتُورٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ فيها فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَمَلٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ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 يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما ترعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد.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 يوم تشطق الأرض أمم سرا أن ذلك حشر علينا يسين نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجواب فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.